انَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى وَيُتِكْ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فضله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 مَعْدُودَةٌ لَّا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ مُحَاطًا بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثم مَا نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السُّيْءَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ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 رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 هَل يَسْتَوِي الْمَثَلَانِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي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 وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ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 مبلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 وَيَسْدَخُلِّفُ رَبّ طَوْمد غَييرَكُم وَلَا تَضّونَهُ شَيْئ إِ رَبّ على كُِّ شيءَيئٍ حَفِي وَلََّ جَ أَأَمرُنَ نَجَّينَهُ دَوْ وََّذِ نَ آممَنُوا مَهُ بِرَرحْمَةٍِ مِا وَنَجَّينَهُ مِنْ عَذاَابٍ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 ألا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ ۝ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۝ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غيره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 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا آت هنا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا في شك واننا في شك مما تدعون اليه مري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 يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِ بِهِمْ وَبَاقَ بِهِمْ ذَرع وَقَالَ هذاَا يَوْم عَصب وَجَأَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعونَ إِلَيْهِ وَمِ قَبْل كَ يَعْمَدُونَ السَّيّ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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاديها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضور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 أَعُوذُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد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 وَلَلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِ الرَبِّكَ لَ قُضِيَ بَنَهُم وَإَِّهُ لَفِي شَكِم مِنهُ مُرَ وَإَِّ كُ لََّا لَوفِيًاهُم رَبُّكَ أَعْملَهُم إِهُ بِمَا يَعمَلونَ خَبِي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 وَتََّت كلَلِمَةُ رَبِّكَلَأَمْلَ أنَّ جَهًا النَّمَ مِنَ الجَِّةِ وََّاسِ أَجْمَعين وَكُلَّ قُصُّ عَلَْيكَ مِنْ أَب إّوسُ لِمَانُ ثَبّتُ بهِهِ فُآادَك